استضاقت الأرض في عين الجموح ضاع أن جملة دروبي دلها. هل جفى يطرب على نغمات نوح والهوى لمر قوم احتلها دام جيتك والغلى لحظات بوح بسألك نفسي بدونك ملها دام جيتك والغلى لحظات بوح بسألك نفسي بدونك ملها لك غلا في خافقي شيد صروح تبطي رياح الفراق تشلها والدليل والدليل اللي ألفت منك الجروح ما ألقيها القفا وقبلها دلت الفرقة على ناري تفوح وقبل محبال الوصالة حلها دوك نصروحي ولا أشوفك تنوح وكانها مكفتك كذها كلها وكان قدري كبير يا الوجه السموح بطلبك طلبة وبيتفطلها دمعتك, دمعتك, دمعتك لا تهلها من قبل اروح انتظرني روح انتظرني ليه نروح وهلها انتظرني ليه نروح وهلها انتظرني ليه نروح وهلها